بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأترن به نطعا فوتطن به جمعا إن الإنتان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحظب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحظ لما في السجور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور احصِل ما في الصدور واحصِل في الصدور إن ربهم بهم يومئذ اللقيين